وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغْرَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَأَخِذُوهُ عَدْوًا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِن أَصْحَابِ السَّعِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ أَفَمَن زُيِّنا لَهُ سُوءُ عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسه سُكَّ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِي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 سيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا كُنْتُمْ مِّنْ أُنثَىٰ وَلَا تَذْرَعُونَ إِلَّا بِعِلْمٍ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير